114. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 115. ماكثين فيه أبدا 116. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 117. ما لهم به من علم ولا لآبائهم 118. كبرت كلمة تخرج من أفواههم 119. يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنون بهاذا الحديث أسف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عمل وإننا لجعلنا ما عليها صعيدا جزاء أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 فأرسلناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما بثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إقدام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض 114. لن ندعو من دونه إلها 115. لقد قلنا إذا شططا 116. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 117. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذباً، وإذ اعتزلتموهما يعبدون إلا الله، فأوُلِى الكهف يا شُر لكم ربكم من رحمته، ويهيج لكم من أمركم مرفقاً، وترشّمّس إذا طلعت زاور عن كهفهم ذات اليمن.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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم 114. ولن تفلحوا إذا أبدا 115. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق 116. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم 117. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم 112. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 113. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 119. فاعل ذلك ودا إلا أن يشاء الله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 126. نضيع أجر من أحسن عملا 127. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سن 117. وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا 118. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل 124. وجعلنا بينهما زرعا 125. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا 126. وفجرنا خلالهما نهرا 127. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنتين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 قال با قال له صاحبه وهو يحاوره اكفعت بالذي خلقك من تراب ثم من نقطه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا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 ويرسل عليها حثبانا من السماء 111. فتصبح صعيدا زلقا 112. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له قلبا 113. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها 114. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 115. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 116. هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا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 114. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أملا 115. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارده وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 114. وعرضوا على ربك صفا 115. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة 116. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا 117. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 118. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 129. ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 120. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطن ليدحضوا به الحق وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن 111. ومن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 112. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُبَابًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعًا بَيْنِهِ سياحتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاز قال لفتاه أتينا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصربا قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإن نسيت الحور وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ 110. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة 117. وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إما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 تلك من ذكرى، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقتها. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تأخذني بما نسيت.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 114. إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 116. فانطلقا حتى إذا أتيا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 سَأُنَبِّهُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتطِع عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ رَصْبَا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ 119. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 110. فأردنا أن يبدلهما ربهما قيرا منه زكاة وأقرب رحما 111. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما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 قل سأسلو عليكم منه ذكراء إنما كنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة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 124. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 125. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا 126. وسنقول له من أمرنا يسرا 127. ثم أتبع سببا حتى إذا فَلَغَمَقُ لِعَالِ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقُلُّ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلَ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَقُّنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ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 124. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 125. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 126. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 127. قال هذا رحمة من ربي 124. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا 125. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض 126. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 127. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا 114. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم من الكافرين نزولا قل هل ننبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن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 Al-Fatihah